بختي وانا ربعي بختي ومال بس الرجال باليران في طري واتوكل على ربي دا لا دا لا دا لا دا لا لا رحمش في طري واتوكل على ربي ودي كل عقد عندي الكريم حلال يا طبيب بيب الغراب ما تشوف دوال والحالي دي نظلة بالرمش الصابق وينشغل بالي مكتوب لأحب الأمر بس الأمر أقول الأمر أنا بين وهو في.